وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 تخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟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 أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومن ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذجياتهم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 وَفَرِحُوا بالحياة الدنيا وَمَا الحياة الدنيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنَ الرَّبِّ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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتثلو عليهم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 به الأرض أو كل به الموت بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جَمِيعاً